بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا اللوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون.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 ا <سؤال> الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتو شجرها أإلههم Ammah jadilah bumi, karau, dan jadilah di dalamnya sungai, dan jadilah dia sungai, dan jadilah dia sungai, dan jadilah di antara dua lautan penghalang. Ammayujiibu al-mu'ttarra' iza d'gha'hu yakshfu al-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard. Aila humma Allah. Kali Ammi yehdi kum di zulmati al beri wal bahr, ammi yursil al ri'ah bushra, ammi yursil al ri'ah bushra, baina yaday rahmati, ai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 Wahai orang-orang yang kafir! Aku berkata: "Jika kalian terabaikan, orang tua kami tidak akan kembali. Kami telah berjanji kepada mereka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 Innaka la tussmiu al-mauta, walla tussmiu al-cummadu'a, aida wallo mudbirin. Wma anta bidadil umi'an zulalatim. In tussmiu illa mai yuminu baa'atina, fham Wahai orang-orang yang beriman, apabila Allah menyuruh mereka sesuatu, mereka tidak dapat menentukan apa yang hendak وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أم ما كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 dan saya ingin mencoba saya menjadi orang Islam dan saya mengalahkan Al-Quran dan ketika menanggap dan hanya menanggap untuk diri sendiri dan ketika menanggap dan berkata saya